Allah akbar, voor... a-kbar, Allah akbar, voor... Allah is La ilaha illa Allah, Allah is a-kbar, Allah is a-kbar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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصينا وصلى الله